الحمد <تضحك> لله <تضحك> <تضحك> <تضحك> الحمد لله الرحيم الرحمن واشهد أن لا إله إلا الله منزل القران واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين وحامل هدي السماء صلوات الله وتسليماته على سيد الاولين والآخرين وامام الانبياء والمرسلين محمد حديث رب العالمين سلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هدام لإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ويقول ربنا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول ربنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تَكُونُوا تعلمون فاذكروني أَذْكُرْكُمْ واشكروا لي ولا تذكروا صدق ربنا وبلغ نبينا ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد أيها الاخوه الأحداث وقفة مع الواقع وعودة إلى بداية الطريق وبينهما نقارن بين واقع الامه الكئيب المرفوض وبين امل الامه المنشود يتساءل الجميع لماذا تجرأ التافهون على محمد ولماذا تطاول السفهاء على دين محمد والسؤال مشروع والاجابه تحتاج الى وقفه قصيره مع اياتنا التي تلوناها لنقف مع كتاب الله وننطلق مع النور المبين لنشخص الداء فإن احسنا تشخيص الداء عرفنا الطريق إلى الدواء لماذا يتطاول السفهار على محمد ولماذا تطاول الكافهون على دين محمد فمن نقص في دين الله امن عيب في رساله الاسلام ورسول الاسلام كلا والف كلا وانما الايات التي استمعنا اليها تبين لنا جانبا من حيث صياغه الايات ومن حيث سياق الايات ننطلق مع زاويتين فقط سياقة الآيات التي ذكرتها وسياق الآيات التي جاءت فيها واسمع معي مرة ومرات ومرات هو الله صاحب السلطان والعظمة الله المهيمن على القلوب والعقول الله المهيمن على السماوات والارض ومن فيهن يقول هو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو بقدرته هو بعلمه هو بارادته بقدرته التي لا يعجزها شيء في الارض ولا في السماء وبعلمه الذي وسع كل شيء في الأرض والسماء وبسلطانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وبإرادته التي لا يقف أمامها شيء في الأرض ولا في السماء قرر أن يرسل رسولا فيظهر به يظهر يقوى يظهر يعلو. يظهر ينتشر واذا اراد الله امرا فلا بد ان يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اذا اردنا ان نقول لماذا جاءت هذه الايه على وجه التحدي ولقد جاءت في كتاب الله ثلاث مرات في كل مرة لها سياقها وسياق الآيات يبين مكانتها ومعناها وغايتها سياق الآيات يبين مكانتها وغايتها ذكرت هذه الآية في سوره الصف وما أدراك ما سورة الصف سورة الصف أوجزت مسيرة الأنبياء إلى أهل الأرض خاصة في الأمة التي سبقت أمة محمد في بني إسرائيل وكيف جاء محمد متمما لها وجاء في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الشافر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك وجاءت في سورة التوبة وهي تمثل الأجواء الكئيبة التي مرت بها دعوة النبي محمد بين تحديات الشرك والكفر وأهل النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يريدون أن يطفئوا هناك يريدون ليطفئوا أي غايتهم باللام غايتهم لام اللام التي تبين الغاية والغرض وفي سورة التوبة يريدون أن يطفئوا أن يطفئوا أن وما بعدها مصدر مؤول كأنهم يطفئنه يقول يريدون اطفاء نور الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم وكتب الله ويأذى الله ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي الموضع الثالث هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ايها الاخوه الاحباب حتى نختصر الطريق أقول في سورة في سورة يبين الأجواء المشمومة التي تظهر التحدي لدين محمد يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والذي يؤكد لك أن هناك معركة فيها التحدي ويابى الله ويابى الله التعبير صارخ ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون فيتم نوره على يد محمد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا الذي اثار حقده هذا الذي يبين أن المعركة معركة تحدي، ولا بد لهذا التحدي أن يحسم، وكان حسمه ببعثة محمد، وحسمه ببيان أن الذي بعث محمدا قادر لا يعجز، قوي لا يغلب، عزيز لا يمانع. حكيم لا يفرض شيئا إلا لمصلحة أهل الأرض الجمعين أيها اليقوة الأحباب سورة الصف تقول لنا سورة الصف تقول لنا فشل بنو إسرائيل في أن يتحملوا مسؤولية القيادة والرياده البشريه فشل بنو إسرائيل في أن يتحملوا مسؤولية القيادة والرياضة لأهل الأرض رغم أن الله, الله أرسل لهم نبيهم موسى وأرسل لهم عيسى ليبين لهم فما تحملوا المسؤولية تقول سورة الصف وإذ قال موسى لقوم يا قوم لتعلم وقد تعلمون أن رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين لن يوفقوا لنصرة دين الله ولن يوفقوا للزعامه والرياده والقيادة فاشهدوا وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة. ومبشرا برسول ياتي من بعث اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذبه وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين اعلنها عيسى صلوات الله وتسليماته على نبينا وعلى عيسى وعلى موسى يقول لهم عيسى جئش لأردكم إلى ما زيقتم قلوبكم عنه ذاقت قلوبكم عن شريعة موسى فضللتم وكنتم من الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين جئش عيسى يقولها عليه السلام جئش لأردكم من الحق الذي تركتموه جئش لأتنم مسيرة التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول من بعدي اسمه أحمد أحمد الذي سيكمل أحمد الذي سيكمل أحمد الذي, سأحمد الذي سيظهر عليه دين الله الذي جاء به موسى وجاء به عيسى هل فهموا ذلك؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويكفو عن كثير قد جاءكم رسولنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من استبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أي بيان بعدها يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويحفوكا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من استبع رذوانه تبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم المشيرة متكامله الأنبياء جاءوا برسالة واحدة وجاء محمد ليتمم هذه الرسالة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الآخرة هم مشفقون الذين ربهم بالغيب وهم من الآخرة وهذا كتاب أنزلناه مبارك أفأنتم وهذا ذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له ملكون آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين أقسم ربهم بالغيب وهم من الساعة وهم من الساعة مسقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له مذكرون المسيرة واحدة ما جاء به نوح وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وموسى وعيسى محمد كلهم جاءوا المسيرة واحدة لماذا الحقد على محمد؟ لماذا الحقد على محمد؟ لأنه ورث الرسالات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واسمع في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يسلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما احقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو العظيم لألا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم حقدوا على محمد حقد بني اسرائيل على محمد واهلكوا معركه التحدي وجود محمد صلى الله عليه وسلم ووقعهم رسول الله محمد صلى الله عليه بما زوده الله به فانتصر الحق وظهر دين الله وتمت نعمه الله على الامه كيف كيف انتصر دين الحق على يد محمد وعلى ابي أصحابه وكيف ننتصر الآن على دعوات الباطل التي تتحدى في سكور الآية التي ذكرتها وأمثالها بينت أن الله سبحانه وتعالى اولا اولا اولا تعهد بنفسه أن ينتصر دين محمد ثانيا بينت المؤهلات التي تأهل بها رسول الله محمد وصحابته حتى ينتصروا إذا قال القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته واحد ويزكيهم اثنين ويعلمهم الكتاب والحكمة ثلاث كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذا هو زاد محمد هذا هو زاد أمة محمد لو تزودت به سينتشر الدين وينتصر وتظهر كلمة الله ويخسأ كل حاق ويخسأ كل تافح يتطاول على دين محمد في سورة الصف نزلت على أصحاب محمد وقالت يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من الأنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين إذا أرادت أمة محمد أن تكون وسيلة إظهار دين الله تفعل تنفذ هذه الآية يكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فايذن الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين اما عن مؤهلات امه محمد يتلو عليكم اياته ويزكيكم, ويزكيكم بشريعه فيها عبادات ترقى بها النفوس وترقى بها الاخلاق وتستقيم بها مسيره الحياه ويزكيكم الصلاة تزكي الأنفس والصيام يزكي الأنفس والحج يزكي الأنفس والصدقات والإنفاق يزكي الأنفس وأعلى ذلك وأقواه لا إله إلا الله محمد رسول الله تنطي القلوب من كل سرك وكل شائبة وشبهة وشهوة نذكيهم من الشهوات من الشبهات من الأفكار المشمومة نذكيهم بما يعلمهم من شرائع الإسلام عبادات تظهر بها النفوس وأحكام تقوى بها المجتمعات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا وجد العدل والإحسان وجدت قمة قوية متماسكة يحب بعضها تعبنى. فإذا لم يوجد عدل تفتكت الأمم وإذا لم يوجد إحسان تفرد جاء محمد بتعاليم تضمن القوة والبقاء والارتقاء تعلم أصحاب محمد تحرك أصحاب محمد بقيادة الزعيم الأوحد صلى الله عليه وسلم وتحققت النبوآت وظهر دين الله الله بذلك وجاءت سوره الفاكهه سورة لتختم بنفس الايه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لكن قبلها لقد صدق الله رسوله الرؤيا للحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافوا، فعلي ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله الله وعد وعد الله لا يخلف وتحقق وعد الله وانتصر محمد الرسول الله انتصر على الشرك كله انتصر على عاصمة الشرك ودخل مكة فاتحا دخل محمد فاتحا وجاء ربنا ليقول له الله الذي أرسلك وعده وهذا وعد الله تحقق يا محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهد الله أن محمدا قد نجح وشهد محمد رسول وشهد الله أن أصحاب محمد نجحوا وإن شئت بقرأ في ختام سورة الفكر محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفاف رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يبتغون فضل من الله واردوانه هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم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 ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعضه يا أمة محمد يا امه محمد يا امه محمد التحدي في قول الله تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم قلت ليطفئوا اللام لام العاقبه يبذلون كل جهدهم ليصلوا إلى غاية واحدة أن ينطفئ نور الإسلام الذي جاء به محمد لا من عاقبة يريدون ليضفئوا يتخذون كل الوسائل لإطفاء النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويريدون أي يطفئوا بالمصدر إطفاءه وكتمه الات فيها نفس التحدي من القوي القادر القهار الجبار وياذى الله الا أن يسم نوره وفي سوره الصف بالاسم جمله اسميه فيها البقاء والثبات لان ياذى الله الا أن يتم في الحاضر وفي المستقبل الفعل فعل مضارع ان يتم في الحاضر والمستقبل فيتم نور الله وبالاسم ليتم ليثن وعد الله والله متم بنوره والله متم نوره والله مثيم بنوره مثيم نور بليس بليس اي ان ثابت محقق لن يتغير الله مثيم نوره وَإِذَا كان الله متم فمن الذي ينقصه اعجاز اخر في كلام الله يريدون ان يطفئوا او ليطفئوا نور الله باسواهم باسواهم وهنا بلاغه القران هل نور الله سمع تنتفع بالفم المجرد انك تستطيع أن تطفئ شمعة واحدة بذنك، لكن قد تعجز أن تطفئ شمعتين في آن واحد. فما ظنك بنور الله؟ هنا تحدي: نور الله لن يطفئ إذا كان الإنسان يستطيع أن يطفئ شمعة واحدة، فهذا له وتلك قدرته وإمكاناته. إنما أن يفكر أن يطفئ نور الله. فانسان غائب ساذج عاقد غبي لان نور الله لا ينطفئ ثانيا بافواههم بالدعايات الكاذبة بالاقوال المغرضة بالاقوال التي ينشرونها كذبا وغرابا بافواههم بالكلام بالكلام سلاح اليهود كلام سلاح اليهود جادا سلاح اليهود إعلام سلاح اليهود ألفاظ وكلمات ماذا يفعل الكلام أمام الحق؟ بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه تصيبه في دنياه، فإذا هو زاهق الله يقول الله يقول وإذا قال فهو القادر على ما يريد أيها المخفص الأحباب ماذا تفعل الأمة ذاتنا معنا ذاتنا معنا يتلو عليكم آياته ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذا الذي جاء به محمد نتعلمه ونعمل به ونعلمه ومن خلال تعليمنا للبشرية وإعلاننا نعلن هذا العلم على البشرية نعلن سماحة الإسلام نعلن قوة الإسلام نعلن مضامين الإسلام التي جاءت لتسعد ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم سبحان الله العظيم وبحمده نحمل هذه الرسالة عن وعي وعن فهم وعن قناعة وعن اعتزاز بديننا فنعلمها وننشرها ونعلنها فيعلم الناس أن هذا الدين جاء لمصلحه العباد جاء لمصلحه البشر لم يأتي الدين ليضر أحدا حاشا لله أن يرسل رسله إلا لمن بعث الناس يهديهم سبل السلام يهديهم سبل السلام وهم يأبون إلا أن يختاروا سبل الخطاب ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هذه بعثة محمد نعلنها نعلنها ونبينها وبسلوكنا أيضا وأبا أعمالنا الناس أن هؤلاء, هؤلاء البشر الذين يسبعون سيد البشر محمد لهم أخلاقهم لهم سلوكهم لهم معاملاتهم تظهر عليهم والعقل العمل يقنع القلوب والعقول أكثر من القول باللتان أيها الإخوة الأحباب سورة الصف تناولت كيف يواجه التحدي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات من تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعلة وتوفنا على كلمة الهدى اللهم إنا نسألك الهدا والثقة والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والثقة والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدا والثقة والعفاف والغنى أتالك قناعة تغنينا وتوفلا يفينا ويقينا يشينا وبرعا يحذنا وهدا يرشدنا وتوفيقا يستعدنا وعلم نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا نزوم عليه اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المستقيم اللهم اكتر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عشراتنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم اجمع كلمه المسلمين على كلمه السوائل ترضيك يا رب العالمين وحد صفوفهم قو شوكتهم وارفع رايتهم واجمعهم على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وافلح الله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 وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا بِرَسُولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا شحر مبين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 الله اكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر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 الله <تصفيق> أكبر